كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الرجولة أن يأني في المرء الدناية ولا يصير المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك. إحنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة. واباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة، مع قلة العلماء الداعين إلى الله، وكسرت للحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين، وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم. وانت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس يأتي الولد الصغير يشتكي الى امه او يشتكي الى ابيه ان زميله ضربه، يقول له ما ضربتوش ليه اضربوا على قلب يطلع الولد عدواني ويطلع الولد متصور ان القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله قل له اتق الله ابنك بيضرب ابنت يأتي الولد يشتكلك علم ولدك المضروف أن يقول لضاربه اتق الله روح قل له اتق الله هو لا يبقه معناها لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء لا يكون إلا بالنظر في مثل محترم لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم أنا أقدر أقدر إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني رقوع لأنه يراني وأمثالي من الدعاء آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع أبو المفروض أنه يعلم الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق ويصر إنه هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله أبو هذا هو الذي يطرده من البيت وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعطى لحيته أو أن البنت غطت وجهها فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به هذا هو أبي الذي أقتدي به هذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانا فقال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية أذبوهم وعلموهم هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يتعلها ولدك لست سببا فيها إنما السبب من غيره من الدعاء من الأصحاب الصالحين إلى آخره فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة وأمانة ثقيلة هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة يعني ما خلقش انت القيم عشان تكتم نفس المرء وتمسك العيال تبرك لا ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه القوامة ده تشرف فعلا أن يكون كلامك ماضم وكلمتك يلي تمشوا وما فيش حد يكسر كلاما بس في مقابل هذه العطية واجب، الواجب هو أنفتكم وأهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرق قلب واحد منهم لصراخ طارق أبدا غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فهل أعددت الجواب لهذا اليوم رزقتك ولدا ورزقتك فحة ومالا فماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريص يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخذ الدنيا بالدنيا غصوله العرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام كل ما تيجي تتكلموا يتكلم في الدين أحسن منه وما يحلونه كلام إلا في الدين والثانو شبرين في الدين ويتهم أهل العلم جميعا بالجهل والغبار وفوش حاجة وأنا فاهم الدين وأب قلبي أبيض زي اللبن الحليز وتروح يقول لك تب الصلص هيا تروح الجامع لكن هذا قلبي أبيض منه ويدخل الجنة قبله يتألون على الله ويفتاتون على الله عز وجل أمثال هؤلاء واحد شريح. شريح عشان تعرف اللي وراه. اللي وراه قال الله عز وجل له اي, أي فل, فل اي فل, فل اختصار يا فلان, فلان. الم اذرك ترأس تربع وتربع تربع. وازوجك تربع من النساء تربع واركبك تربع من الخيل فاين, فأين شكرك اذرك ترأس, ترأس كنت رأس مهاب الجانب, الجانب. ما يستطيع أحد أن يضع لك كلمة وتربع في المربع في الجاهلية كان الجماعة في قبيلة من القبائل إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم يقسموا الأموال دي ويأخذوا منها الرضع ويدها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي فلوس مركونا للضياف عشان نتصرفش من جيب ده اسم المربع ألم أذرك ترأى وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك قال أي رب نسيت قال اليوم أنت نسيت بمنتهى البجاحة يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا ناسى الوظيفة الأولى والأخيرة له فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب ولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل لا تعلم ولدك الجب ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخ. هو بكر يعرف كل حاجة كان هذا لما أنت تعلمه على النبل وكرم الأخلاق وأنه هو يعطو عن الناس بكرة لما يكبر هيعرف يتصرف إزاي حتى لو أنت كنت قلت له اتعود على السمح له الله يسمحك بكرة يعرف يخلص صار لكن لست أنت الذي تعلمه صفات الجب وتنقل إليه ضعفك لا إحنا في أمثل حاجة إلى القوة العملية القوة العلمية اللي هي البصيرة والبصيرة دي كما قل لا تتحقق إلا بخمسة أشياء أن تعرف ربك وفاصرة بأسمائه وصفاته وده لا يتأثى لك إلا إذا علمت مذهب السلف الأول مذهب القرن الأول كيف كانوا يعبدون الله عز وجل في ترجمة تهل بن عبد الله التستري كان خاله الحسن ابن ثوار يعلمه إذا نام أن يقول الله مطلع علي الله يران وأمروا أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار أذكار الموظفة لأذكار النوم. المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي أوله في الأول ثلاث مرات، خد فترة ثلاث مرات، سبع مرات، كل شوية يزود له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات. طبعا مش بيقول اللهم الله بيطلعه الله يرانه عمله هم بس الصبح كده هم بكويم الدنيا لا. هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات بعد تهاء المدة قال له يا سهل إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراد أتقيم على معاصيه قال لا قال فالبا إلا لما يكون المؤجد مثل هذا يطلع لتحيته رجل في راوي ثقة إمام اسم عمر بن ذر كلف ابن اسمه ذر يبقى ابن ذر ابن عمر بن ذر فذر ذا مات في حياته أبي وهو حيدف قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقه واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقه فقالوا له كيف كان ولدك لك قال ما تركني أمشي قص وحدي فإن كان في الليل كان أنامي وإن كان في النهار كان ورائي وما صعد سطحا قصه أنا تحته يطلع على رقبه برجلس هو الآدب ده أخدوا من إين أخدوا برضو من الجيل الفريد جيل الصحابة في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنفال وأبو أيوب كانت داره مكونة من دورين فأيوه أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصعد إلى فوق يطلع الدور الثاني فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي كل أصحابي بيقولي فده أرفق بنا لأن هكون في الدور الثاني كل واحد عايز يجي اللي حيطلع فوقه هيجرح البيت من تحت. فيبقى الأفضل إن أنا أكون تحته نزل أبو أيوب على رغبة المريع عليه الصلاة وبعدين في الليل لم تستمر وقت في الليل أبو أيوب الأنصاري قال فبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أنا أمشي على ثقيفة تحتها رسول الله إزاي إزاي أن رجلية تبقى فوق وراثه تحت تبقى رجلية أعلى من راثه لا أنا ما استحملش المسألة دي يعمل إيه بعدما قفز هذا الخاطر إلى عقله إنزوى هو وامرأته في ركن طول الليل مش قادر يمشي كل ما يمشي أنا رجلية فوق وهو تحت, تحت. مئدارش مصرح. أول مطرح الصبر نزل. نزل قال والله يا رسول الله لا أعلم تقيفة أنت تحتها اصع طرعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق وكانوا يرسلون إليهم أجل طعام, طعام. ولا يأكلون إلا بعدما يأكل فيتحرون مواضع أصابعه وثمث فيأكلون منه واشربون من نفس المودة حتى أرسل إليه ذات يوم ثوما أو بصلا فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه أبو أيوب قال فزع سر الفزع أنه لم يأكل من الثوم أو البصل يبقى حرام قال ما حرام لنأكل فيه فصعد إليه قال يا رسول الله أرسلت إليك سوما أو قال بصلا فلم تعقل منه أحرام هو قال لا لكني أناجي من لا تناجي وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم يأكل بصل يأتي جبريل عشان يقول له للقرآن حيأتي جبريل وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى أحدا قط فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه فيقول أبو أيوب بعدما علم أن البصل عليه ليس بحرام وأنه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلة. قال لا جرم أكره الذي تكره حتى لو كان حلاليا بس أنت بتكرهه أنت حبيبي انا مش أكرهه للي بحبه ولا استطيع ان أتصور شهوة بدونه وهي دي علامه المحبة وانت راقب المسألة دي في ولدي, في ولدي انت تبقى جاي بالاكل الشهي وعايز تاكل منه واول بتلاقي العيال الزين يأكلوا كده وبتاعه على طول تلاقي قلبك تأكل وشهوتك راحت وكل سعبتك ان هما بيأكل حب الوالد طبع فرحان ان ابنه, إبنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب وده كافي عنه فلما يقول أن ابنه ما صعد على سقف وأنا تحته أخذوا هذه المعاني وتعلموها من آبائهم الآباء بكل أثر يقول لك إذا كبر ابنك خويس خويس يعني بأخوات تلاقي الولد يقول له عم الحاج واطلع من دول يا عم الحاج كنت فيني يا عم الحاج رحت فيني يا عم الحاج جيت منين يا عم الحاج خلاص الأخ مش ممكن يزعع لأخوف الأخ مش ممكن يضرب أخوف الأخ مش ممكن يخاصم أخوف هذا هو الذي حدث بين الآباء والأبناء بقى بيأسفل على الولد إن هو يضرب أبوه ويخاصم أبوه ويشتم أبوه ولا يوخره المثل ده إذا أردنا أن نستخرج له معنى صحيحا نستخرج له المعنى من قصة إبراهيم عليه السلام مع ولدي عليه السلام لما قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحه مشان بقول انت كده الولد اخرس؟ لا خوي فانظر ماذا ترى في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه وقبل ما تيجي اصطامة الكبرى اعمل له اختبارات اوعد انت وهو قول لي يا بني افترض كده ان شارون دخل عليه وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا ماذا نفعل ممكن يقولك اهرب اشوف حتى كده جحر وانزل فيه يقول اي حاجة وخذلك انت تصحح لك تهرب ازاي يد طب انت لما تشوف ده دا داخل علشان يغتصب اخت ولا يغتصب مرات ولا يغتصبهم وحيقتله او يزني بها انت ترضى الكلام ده يقول لك لا يقول لك تعمل ايه يقول لك ادات عنه لحد ما موت تنطعبض هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون أهله وماله فهو شهيد يقوله الله فيك, الله فيك. يا, بني. يا بني لا تسلم أهلك, لا تسلم أهلك. وما فيش مانع سكون محضر مانا ما بقول لك السالك <تصفيق> اللي الطريق لازم يكون منتبه عارف السكة اللي ماشي عليها وعارف آفاتها اللي هي القوة العلمية بقاش جاهل بأخلاق السلف ولا بصفات السلف يكون عنده حوادث حوادث بدل ما يقول له برجل مسلوخة وبهو السلكين وطلع من الخرج والكلام ده وهو على الكلب وهو على العو والكلام ده لا يحضر بقى كلام محترم شوية ويربع يالي محترمين ما يطلعش الولد يخاف منها بأبت الكل فابن هباب الكلب يعمل ايه ده؟, يعمل إيه ده؟ لا. لا لازم يكون عندك شويت حواديث كده وتقول للولد ان عاني ديت عن طريق اسئلة وتبرزه له ان الدفاع عن الاهل الدفاع عن المال الدفاع عن الشرط كله شرط ده مرة اخو معاوية بن نبي سفيان عن بث في ايام خلافة معاوية رضي الله عنه فعم بسعد ابي سيان له ارض واسعه كده وعايز يوصل لها قناة ماء لكن هو لقى ان في السكة ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الوضح فهو هيلف الابتدي كلها علشان يفتح قناة الارض هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيقصر المسافة زي اللي كده ايه رأس الرجاع الصالح وقناة سويل هو هيخرم ملك عبد الله بن عمر بن عاص بحزة صح مسر فحيعد وحديب القناة بسيطة وسهل مش هيعد حيلف فقال الرجالة بتوعه حفر عبد الله بن عمر بن عاص اول ما شاك في دي نادى بواليه وخدمه وأولاده قال البسوا دروع الحرب البسوا دروع الحرب طب انت حتقاتل عليه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتعرف بينك ويوم زفافك ساب مراته وقعد يطلل الصور من شدة ما يجد من الاقبال على الله حتى قالت المرأة التي علمها اهلها الحياة لما عبدالله عامل بن عبدالله هي عبد الله قالت نعمل عبد لربه فتع ربنا ده لم يعرف لنا سراشا ولم يفتش لنا كنفا مش اللي بتقول لك العدد السرية عند النساء ومتعة العدد السرية والكلام ده دي نساء الحياة يا أخوانا لا يعلق الإنسان بيتولد عنده حياة بنت الصغيرة لسنها ثلاث سنين لو رفعت طرف ثوبها بتسجله التي لا تعرف شيئا عن هذه المعان هي بتسجله كده تسجل ثيابها فتقول عبد الله نعمل عبد لربه ولا تجرح جوجها مشغال في العبادة الشغل ده بيقول للخدم المالئ البسوا لبس الحرب ليه حنقات فلما علم عن بكة ومن الرسول بتاعه وعبد الله بن عمر العاصم هو حيحارب ومعاه يا ابن أبي شفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له أنا مصر على المسألات أنا فوقاتل إني سمعت رسول الله شوف الله أعطل كل حاجة يجيب دليلها عشان يبقى عنده مشروعيه عنده مشروعيه وعنده مضخين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتل دون ماله فهو شهيد أحكي الحكاية للولاد وانني إذا جاء رادي معتدي فقاتل أنه لا جناح علي إن كان عندي صبر وعندي قوة وعندي استغناء وترك أيضا لا جناح علي زي مسألة التداول وترك فتلت الدفاع عن المال واحد جاي حياخذ مالك انت شفت كده بينك وبين نفسك انت مش هتقدر عليك وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقاتل وعندكش جرأة على انك انت تتبهدل فتركت المال جاز لك ذات ان قاتلت ولو قتل جاز لك ذات زي التداوي كما قلت وترك التداوي فانت رجل عندك علم عايز تترك في العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب الصبر على المرض لكذا ولا يقال نفض الأسباب وترك الأخذ بالأسباب لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له نأتي لك بطبيب قال الطبيب أمرضا وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التجاوز كذلك أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى حمى صيب الإنسان لها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحات كما يتحات ورق الشجر وقال الحمّة هي حظ المؤمن من النار حظ المؤمن من النار فأبي بن كعب لما سمع المسألة دعا على نفسه بالحمّة لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحطيده كده عليه يرفع إيده على طول من سخونة جسمه طب نفهم إيه الاستثناء بتاع أبى؟ إلا أن صدقني عن كذا وكذا. نفهم منه أن المرأة إذا مرض مرضا قويا، لم يستطع معه أن يصل كما يندغي، أو يقوم كما يندغي، أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما يندغي. في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج. ما لا يوجد أي معنى أن يفضل يقول آه آه آه شلوني حفوني صلق مش عارف أصلي مش عارف أركز في الصلاة لما تضيع الصلاة الصبر إيه اللي تبتداو عليه لا في الحالة اللي زيدي من يقول لك لا تداوى وأقم الصلاة خير من صبرك على المرء يبقى إذن متى يترك المرء الأسباب في مسألة العلاج ونحوه إذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت يأتي بما أوجبه الله عليه مش هيقدر عن دي إلا يتداوى يتداوى حتى يفعل إيه ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه المعاني دي إحنا بنكبرها عند الولاد ولكن هذه المعاني بطبيعة الحال تحتاج إلى شيئين الشيء الأول إلى رجل محب حتى لا يغفر, لا يغفر. حياته كلها الصحابة صحابة وحياتهم صحابة السنة وحكايات, وحكايات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة, الصحابة دائم, دائم السماع دائم القراء وهذا لا يكون إلا بحب وراجل على السكر الحاجة الثانية التذكير المستمر يبقى عندنا حب وعندنا علم كل المعاني الفاضلة علمها ولدا بكرة هو يعرف الصح من الغرض لكن لا تعرفه الخطأ لا تعرفه الخطأ فلما نقرأ بقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال نعرف أن في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي لكن لا تعجم منه خيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفركوا مؤمن مؤمنة إن منها خلقا رضي منها آخر يبقى المثالة مسالة موازنات المرأة جيدة وطوضلة ومطيعة لكن عصبي. فإن تكره منها العصبية تكره منها علو الصوت، ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليها ومحبتها لك وإنها بتوصفر عليه وبتحضن عليه والكلام ده أول ما تتذكر تحط المسألة دي وبل بعضها وتعمل مقاصة على طول قلبك يصف من ناحيته يبقى المؤمن آه مش رجل لكن ستراه نافعا في مكان آخر كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل الخير خير. ستجده, ستجده عالما مفتيا, مفتيا منظرا, منظرا حربا نارا على أهل, اهل البدع لكنه في ميدان القتال لا يثبط عثمان بن عفان, عفان رضي الله عنه, عنه. لم تكن له شجاعة عمر لكن عثمان رضي الله عنه, عنه. كان رجلا رجل قرآنيا صرفا وكان رجلا عالما، وكان رجلا حليما، تعمل عبوديته في هذه المعاني فوصل إلى الذروة قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه فلما قيل عثمان بالباب تعتدن وجمع ثيابه فقالت يا رسول الله فعلت ما عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر قال إن عثمان رجل حي لا يبلغ حاجته إذا رأني على ذلك ألا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة حيده إليم شوف الفخذ يعبد لنفسه سؤل أنا جيت في وقت غير مناسب كناي، أنا صححت وأفزعت، أنا عملت وعملت وعمل. انظر إلى الوثائق الصحبة حتى يُصل عنه هذا الحرج، ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئة. قص المرة الواحد لمسألة مهمة، وكان الوقت يعني ليس متأخرا جدا. فجاء العادة في المجاملات معلش أنا صحيتك قال لي وفعلا أنا كنت في سابع نمرة صحيح. طيب أنا آسف أكلمك بك وهي مصلحة هو؟ لم اتصلت به إلا للي فيه مصلحة هو ده ده ده مفيش فيه رعاية للصحب طب أنا أقول لك على حاجة بعض الناس يقع فيها وليس فيها رعاية للصحب انت تتصل بواحدة كتير من الناس بعد ما يخلص المقلمة هو اللي يأتي للأول هو الترتيب في الأول ليه؟ ده أنا اللي صلت, أنا اللي صلت. وأنا اللي بدفع الفاتور مش أنت؟ ليه على طول السلام عليكم شو ما حصلت أنت الأول؟ هذا ليس من حقوق الصحب. حتقول لي المعنى ده جدت منين؟ أو هل له دليل؟ أيوة له دليل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أحدا فصافحه لم ينجع يده من يده حتى يكون الآخر هو الذي ينجع قل ماسكي كده ربما يكون الرجل الآخر له حاجة أن يفضل ماسكي بي أنا رجل بقصة ممكن يكون في بعض معاني أنا عايزة أقول قلت بعضها وعملها أكثر في المعنى الثاني اللي حقولي ما أفاجأش بقى نجوه السلام عليكم وهابت السلام عفوش شوف حقوق الصحبة تصل إلى مثل هذا الحد يبقى الواحد منتبه إلى المعالي ومكارب الأخلاق إلى هذا الحد ده عايز أب كل عيوز كل حواس عيوز مش أب غافل عن أولاده أب شغال على اللاف كل مهمته يجيب لهم يات ويصرب والعيال يتغلو كده ويبقى الواحد منهم قد كده وفي الاخر يطلع يقول له يا عم الحاج ومش عم الحاج ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت بيه السن ومع ذلك يهون عليه أبوه ويطلع يسافر البلاد داره قال علشان يجيب فلوس عشان يشوق طريق ضوء مستقبله ويترك والده وقد يصادف أن يكون وحيدا واليل ويوم يهون عليه إن هو يترك والديه ويغتر ويتغاب بظاهر الفاظين هو الأب لما الإبن يقول له أنا عايز أسافر عشان أتوّل نفسه بتا. حيقول له لا يا ابن هو عد جنبي الأب ببقلبه بيرطرف كده وحينشط النصفين على فراق الولد يقول له يا ابن روح الله يسهل لك روح يا ابن الله يستحقه روح يا ابن أنا بدعين ويطلع الولد يروح يروح للجهة بتاعته وأبوه يقعد يعيز بعدين ولا يظهر دموعه أمام والده والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل إلى مثل هذا لذلك يذوق من نفس الكأس يطلع أولاده عندهم قسوة عليه فكذا أنا بقول لك ما على الله. أنت خسران أنا أدلك على حاجة حسن كده تفتح ذري بالبهاية وعلفها وبيع البهاية هتاكل لحمة وحتشرب لبن وحيكون في جيبك في الوز وفي الآخر لما تربط الجموسة في الوتن ما بتخلعش الوتن فانت القيم عليه إنما تشتغل على اللفل عيالك وقد تركت تعليمات تعليم مكالم الأخلاق لهم فانت أول واحد هيتجرع من هذا الكائمة عشان ولاد التعلم مكارب الأخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تخفوا إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا كان رجلا نبيلا ده اليهود إحنا من نعرفش عنهم أي شجاع جبناء ومع ذلك الكلمة التي قالها كعب ابن الأشرف تطير كل مفار لما نزل بالليل وأبوه نائلة أخوه من الرضاع محمد بن السماء بن أخت النبي صلى الله عليه وسلم قاله من لكعب بن أسرف إنه هذا الله ورسوله أخوه من الرضاع قال له أنا, أنا له وابن أخت قال له أنا كمان اتعزمنا ان نتكلم كلاماً نضحك عليه كده وندرجره في الكلام ونقول له ان إحنا زهقنا من الدين ده وعايزين نفضش منه قال قوده راحوا اشتكوله بقى مش عارفين والله إحنا تورطنا في العمليه دي قوي كل شوية يقول لنا هاتوا وقف من شعير هاتوا وقف من دقيق واحنا قاعدين على مخازن بيت المال ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاعه مش عارفين بقى احنا هنعمل ايه فسلفتنا يلا بقى لحد ما نشوف المساله تخلص لحد فضحك ملء شدقين وقال والله لا تملنا أنا شلت لكم هتملوا منه تحت جزاؤه تقرافه طيب معلش إحنا أنت رجل عندك حق وكل حاجة وراجل بعيد النظر تدينا بس الوزقين بفع على ما نطرر قالوا لا وزقيني وتعيني ده أنا يهود يتعدي أديك كده ببلاش مجانا كده تكون هكده لا ارهنوني لتياكم انا عايز كلة شعير اديك مراقي بس ما مايقدرش لازم يخلص الصوت لحد الاخر قال نعطيك نساءنا وانت اجمل والعرب ده انت ود من جواه ود ما قطع السمكة ودي لها الولية تشوفك انها تطب شكل انا بفي نظرها انا بقارج الخنشور والوحش ما تنفعش ما تعيشش معاي انا مقدرش طواجل حلو جميل والكلام انا مقدرش طيب خلاص ارهانوني أبناءك ابنك رحيم قال نحن نرهنوا أبناءنا ويكون عارا علينا يسب أحدهم فيقال روحنا بوسط وشعير ولا بتاع ولكن نرهنوا كاللأمة احنا معنا ناس جير درع الحرب وقال الحرب خدها وخلاص وقتنا الشعير خلاص قال له خلاص المرة الجاية احنا هنجيب آلة الحرب بواحدة جاية عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش ان هو لو ما قالوش هذا الكلام مش جايين لبسين الدرع وكانوا ييجوا يحاربوا مين دول ده جاي ياخد وسط مش عايره جاي لاقته آله الحرب فهيخاف لكن هو دلوقتي اتفق انه حيجيب له آله الحرب اول ما يشوفه يقول خلاص ما كتبش خبر يعني ما اتفقين على كده الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول آه على طول شغال والراجل بقى ايه عطوره وبتاعه مانجه نفسه على الاخر الساعه 12 بالليل ابو ليلى ومحمد انزل يا شعب ابو ليلى كان صوته غليظ فالمرأة قالت إلى أين يا شعبي في هذه الساعة إني أسمع صوتا يقطر منه الدم هذا صوت راجل صوت بناء الدم هذا سمس يوم يولى من يهودي العمرين ما سمعنا في المادي من يهودي غيره. يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاد وهذا رضيع أبنا إله ومحمد بن مسلم هو النازل لناس غرب ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الشارع اللي شربولي أنا انا من غير معرض ضيف عايزيننا هننزل فسل وحوش وأنجده حتى لو ما عرفوهم فما بالك ده بقى رضيع ربعين من ثدي واحد وبعدين محمد بن مسلم ده احنا كلنا في نزل وكتب قصة النشوره وانهم ايه قتلوه انت عارف جعب ابن مالك جعب ابن الاسرب اخذ النخوة دي من من بيئة العرب مش لانه يهودي هو الجانب اليهودي فيه لما الارهنون لنساب ارهنون لأبناء هو ده الجانب اليهودي اللي فيه انما ان الكريمة اذا دعي الى طعنة بلين للاجاب في حصة بتاعت العرب العرب الخرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء في عشر سنين هؤلاء النبلاء تم زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في عشر سنين لم تمر خلافة عمر إلا وقد سقط ملك كسر وقائص وكانت أرضهم تحترض المقاتلة المسلمين فعشان كده النبي صحيح يقول خياركم في الجري خيركم في اللساء ليه نبيه لتعلم مكالم الأخلاف انت عارف حتى في الاسماء تلاقي الاسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكلين كلب وكلين ليه علشان الكلب وصل ما يدورش على ان اسمه كلب لا صفة الوفاء فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه ثامث ألا بقى ابنك تخليه كلب والخدم بتاعه تقول عليه ثامر اسم الرقيق الجميل تعالى يا ثامر روح يا ثامر وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب إزاي الكلام فواحد منهم سؤل إزاي أسماء الموالي والخدم الرقيق كده وإسمعي لكم نحتينها من الصخر أسد وغضانفر وكلب وكليب وصخر وحجر الكلام ده قال نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا ده المولى بتاعي خدم بتاعي أقول له روح يا سامر سامر اللي هو بيعمل الثمر وفي يعمل الثمر يعمله لبن يعمله عسل يعمله الثمنة والكلام ده يقال عليه سامر لا ده بقول لك تعالى يا سامر روح يا لكن حسميه غضنفر على مين بقى عرفي تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر لا انا اسمي ابن غضنفر لعدومي ها عشان لما يقول انا فلان انا حجر انا صخر انا نار يوم يرعى عدو وكانوا بيتخذوا هذه الاسماء القوية برضه كنوع من الحرب النفسية يستخدموا الاسماء دي في الحروب او في البطش الاخرين زي ما قال أبو الفرج الأسطهاني في كتاب الأغاني قصة كده لطيفة ضريفة نكتب بها الكلام كان في شاعر زمان اسمه ثابت ابن ثابت ابن جاد اسم حلوه ورقيب فيش في مشاكل لكنه كان شراني وعايز يصط على الناس فعالك أسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده فسما او لقب نفسه بتابط شرا تابط شرا العلماء والباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى نفسه بتابط شرا ليه؟ قعدوا يقولوا ايه يجيبوا اسباب يعني قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه في اول ما وصل البيت ما لقاهوش يعني عفريش خلاص اللي كان تحتار قال له فانا تابط شرا يعني ايه حص العفير تحت راس فسمى الصابط تأبا تشرا ده اسمه مرعبا فكان في واحد احمق خفيف العقل من ثقيش يكنى بابي وهي فانتقى مرة مع صابط تشرا قال له بما تغلب الرجال يا سادس، وانت كما ارى جنيم وضئيل فأنت نحبب ساعة في الدنيا ونفقت قصير، وفي نفس الوقت شكلك وحش فأنا عايز أعرف بكوف الناس لإيه إزاي يعني قال له باسم ساعة ألقى الرجل أقول له أنا فأبط شرا فينخلع قلب فآخذ منه ما أريد قال بهذا فقط. يقول له أنا فأبط شرا يوم مرعوب واء ثم أخذت عيده فقال له بس فيك ولينه احمد قال له هل تبيع نسمك طالما انا بقول له اول ما اقول له انا اتبرد تشرن حيوه مرعوب طب ما تديني شغله ده شغل بشوي قال له طب تشتريبك بكام وخلاص واحد مجنون ها زي ما بيقول لك يعني المجانين علقوا واحد في السقف ايه ده قال له مروحه عزه شر الذي لف يجيب لنا ها داخل مدير المستشفى على الحارس داخل مع الحارس قال له ايه ده معلقينه ايه معلينه مروحة اما قال له ما يعني موتوا من الحر يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان ها فلما يكونوا كلهم في, في بعض كده خلاص نمشي مع الحد اخر الدور نشوف اخرته ايه انت عايز تشتري لي اسمي ايوه طب تشتريه بكام قال له باسمي وانت اسمك ايه ان شاء الله ابو واه اعمل ايه بابو واه قال له وبحلاتك وكان لابس حلة جيدة لسه شريعة جديدة وطاب شرا لجوم الشغل مقطعوا هدومهم هربدة ومزيتها وتاع عشان يباية يكمل دائرة الروح قال له خلاص اخلع هدومك خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم أنا من هنا ورايح أبوه وانت تأذى تشرب فالرجل العبيد الأحمق خلط أنا لا أنا تأذى تشرب ومشي بقى مرصوب بالمسالة دية بعدما فقد ثيابه تأذى تشربا قال ثلاثة أربع أرياض كده يخاطب زوجة هذا الأحمق فقال ألا هل أت الحسناء أن حليلها؟ فأضى تشرف واكتنيت أذا وحدي، فهبه تسمسني وسمان اسمه فأين له صبري على معظم الخطبي وأين له بأس كبأسي وثورتي، وأين له في كل فادحة القلب هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي هو أنا مبرعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم دردت إيه زي العالم كده بقول نحن هنا فهو رجل احمق لين أخذ الاسم ولم ياخذ الاسم فهو اهل العرب الاسم المرعب ده كان يربي لي أعداء زي علي بن ابي صالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارد الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يخطط بالشد بتاعه وقال تعال مت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل المجرب إذا الحروب اقبلت تنافس ألا من المبارد أم نزل عليه قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات جريه المنظرة وفيهم بالطعن كي لا أنا بقى قشورة بقى وأنا حيدرة طبعا المسألة مسألة أثناء هو يقول أنا مرحب ونقول له أنا حيدرة نوع من الحرب النفسية في هذا هذا الجراج فكانوا بقى يأتوا على الماء القوية المرعبة ويقول يعمل نفسك العرب من كلب تشتق بقى صخ أي من الصلابة رجل صن يفضل الموت على المهانة كلب وكليب من الوفاء تلاقي كل اسم من أسماء العرب وراه معنى من المعاني فلما يبقى العرب بهذا النب ويجي عليهم الإسلام ده يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية لما نبلاء في الأرض ونسكر ماء خيار في الإسلام إذا فقه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين